فتقعد ملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خفيرا بصيرا ولا تقتلون أولادكم خشية إبلاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا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 فَقَضَىٰ جَعَلْنَا لِوَالِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسكولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطات المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم